وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني افقه قولي نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الاخوه الكرام سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته وبعثه مواصل هذه الحصص المباركة في هذه المجالس المباركة، وقد كانت حصة الأمس تتمحور حول ثلاثة محاوير المحور الأول أقسام المياه وأحكامها، والمحور الثاني الأسئلة، والمحور الثالث الأواني. أما المحور الأول، وهو المتعلق بالمياه، فقد قسمه المؤلف رحمه الله إلى خمسة أقسام، وأنا قلت يمكن تلخيص تلك الأقسام في ثلاثة. أما القسم الأول من نسبة للمؤلف فهو الماء المطلق، والماء المطلق هو الذي لم يخارطه شيء، لا طاهر ولا نجس، ويلحق بالماء المطلق الماء الذي خالطه شيء لا ينفك عنه أو خالطه شيء بسبب طول المكث أو خالطه شيء بسبب المجاورة والثاني الماء الذي خالطه طاهر بالنسبة للقسم الأول وهو الماء المطلق هو الذي يصلح للعادة ويصلح للعبادة الثاني الذي خالطه طاهر حتى غلب على لونه أو طعمه وريحه فهذا حكمه أنه يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة أي أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والقسم الثالث وهو الماء الذي خالطته نجاسة فهذا إن كان كثيرا ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فيعتبر أنه طاهر فيعتبر أنه طاهر وأن اختلف الأئمة في ضابط الكثرة وأما إذا كان قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه فيصبح نجسا ولو بلغ ما بلغ من الكثرة وأما القليل فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس ولا إشكال فإن لم يتغير فهنا محل خلاف كما سبق والظاهر أنه إذا كان قليلا جدا فإنه ينجس القسم الرابع بالنسبة لاقسام المؤلف رحمه الله وهو الماء المستعمل وسبق أن الماء المستعمل هو الذي انفصل من اعضاء المتوضع والمغتسل وهذا ما حكمه أنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون طاهرا غير مطهر وأما إذا لم يتغير فهو على طهارته غير أنه إذا وجد ماء آخر فهو أحسن منه ويدخل في هذا النوع ما تبقى على الجنوب من ماء وعلى الحائض من ماء وهذا أيضا حكمه الطهارة لكن إذا وجد غيره فهو أولى أما القسم الخامس من أقسام المؤلف رحمه الله تعالى للماء فهو الماء الذي وجد فيه تمر مثلا فهذا النوع إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب التمر الذي وجدت فيه فإنه يكون طاهرا غير مطاهر خلاف لأبي حنيفة وأما الموضوع الثاني وهو موضوع ف فهناك أنواع من الأسآر أسآر الإنسان إذا كان مؤمنا فهذا سؤره طاهر أما إذا شرب الخمر فسؤره ينظر إليه فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس وإلا فهو طاهر وسؤر الكافر في القول الصحيح أنه طاهر سؤر الكلب يغسل سبع مرات كما سبق وتجعل إحداهن بالتراب. سؤر بقية الحيوانات طاهره في القول الصحيح سؤر الهرة أو الفأرة ينظر إليهما فإن كان في فمهما نجاسه وشرباء فسؤرهما يكون نجسا وإلا فسؤرهما طاهر وأما الموضوع الثالث فهو موضوع الأواني والأواني قد فصلها المؤلف كما سبق والآن حتى لا نطيل في الموضوع السابق ندخل إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا اليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى ومنه تتكون حصتنا إن شاء الله تعالى موضوع هذه الحصة بتوفيق الله تبارك وتعالى دعنا حتى نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الحصة وهي كما ذكرت تتكون من مواضع من مواضع الموضوع الأول أشار إليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو المتعلق بالنجاسة لأنه لما سبق لك في الفصول الماضية أن الماء قد يخالطه طاهر وقد يخالطه نجس. أنت سألت أو تساءلت في نفسك ما هي الأشياء الطاهرة وما هي الأشياء النجسة فلا بد من الإجابة على هذا السؤال ما هي الأشياء الطاهرة التي إذا خالطت الماء لا تنجسه وما هي الأشياء النجسة التي إذا خالطت الماء نجسته وهنا يتكلم على هذه النقطة المهمة التي هي تمييز بين الأشياء الطاهرة وبين الأشياء النجسة، التمييز بينهما. تتبع الفقهاء رحمهم الله تعالى الأشياء من حيث هي للحكم عليها إما بالطهارة وإما بالنجاسة، فقسموها إلى أربعة أقسام رئيسية. قسموها إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الأول وهو الجماد والقسم الثاني وهو الحيوان والقسم الثالث وهو فضلات الحيوان والقسم الرابع أجزاء الحيوان هذه أربعة أقسام رئيسية جماد حيوان أجزاء حيوان فضلات حيوان و فلنبدأ بما تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذه الفقرة قائلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصرأة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى الله آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام الفقيه ابن جزين رحمه الله تعالى الباب السادس في النجاسات وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في تمييز النجاسات والأشياء على أربعة أنواع جماد وحيوان وفضلات حيوان وأجزاء حيوان نعم الأشياء كلها لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة القسم الأول جماد الجماد معناه في اللغة يطلق على شيئين الشيء الشيء الأول الأرض التي لا مطر فيها الأرض التي لا مطر فيها يقال فيها جماد والشيء الثاني السنة التي لمنزل فيها مطر يقال فيها جماد وأما في الاصطلاح الفقهي فالمراد بالجماد هو جسم غير حي وغير منفصل من حي ما هو الجماد؟ جسم غير حي لا حياة فيه وغير منفصل من حي وذلك مثل الأحجار والتراب وكذلك الزيوت والعسل كل هذه والبترول مثلا الذي يخرج من الأرض كل هذه تسمى جمادات لماذا لأنها أجسام ليس... ها؟ ليست حية نقول في الجماد جسم غير حي وغير منفصل من حي لماذا نقول غير منفصل من حي؟ لإخراج أجزاء الحي التي تقطع منه لأن ما قطع من الحي يعتبر نجس كما سيأتي إذن عرفنا هذا النوع هذا النوع الأول أما الحيوان فهو الذي توجد فيه روح قد يكون من الإنسان وقد يكون من غير الإنسان فإن كان ناطقا فهو إنسان وإن كان غير ناطق فهو حيوان غير إنسان هذا النوع الثاني النوع الثالث الأجزاء التي تنفصل من الحيوان الأجزاء التي تنفصل من الحيوان الحيوان تفصل منه أجزاء تقطع منه أجزاء إما في حالة موته وإما في حالة حياته النوع الرابع فضلات تخرج من الحيوان هذه الفضلات قد يكون لها مقر وقد يكون وقد تكون ليس لها مقر فضلات كالدمع والعرق والمخاط والنخامة وكذلك البول والغائط والماذ من الإنسان والوادي واللبان هذه كلها فضلات إذن هذه الأقسام الأربعة الرئيسية ولكل واحد من هذه الأقسام حكم القسم الأول وهو الجماد ما حكم الجماد؟ حكم الجماد أنه طاهر كل جماد فهو طاهر إلا المسكر كل جماد في الدنيا فحكمه الطهارة لماذا؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة ولاجماع الامه على ذلك الاصل في الاشياء الطهارة ولا تحكم على شيء بانه نجس الا اذا كان عندك دليل فاذا لم يكن عندك دليل فالاصل في الاشياء الطهارة اذا الجمادات ما هو حكمها؟ الطهارة الا المسكر منها إلا المادة التي تسكر والمسكر هو ما غيب العقل دون الحواس بنشوه هذا هو المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوه لماذا نقول مع نشوه؟ لنخرج لنخرج ها؟ الله ما الذي نخرج؟ أيها البش ساك الله خيرا لأنه ليس فيه نشوه اذ المسكر هو الذي يغيب العقل ولا يغيب الحواس مع نشوه أما المادة التي نبنج بها فهذه لا تعتبر داخلة هنا ليست نجسه. هذا هو حكم الجماد كما قال المؤلف رحمه الله أما الجماد فطاهر إلا المسكر أيها إلا المسكر فقط نعم وأما الحيوان فإن كان حيا فهو طاهر مطلقا نعم وقيل بنجاسة الكلب والخنزير والمشرك وإن كان ميتا فلا يخلو إما ان يموت حتف انفه أو بذكا فإن مات بذكات فالمذهب الجائز الأكل الطاهر بالاتفاق والمذكى المحرم, المحرم الأكل مختلف فيه فان مات حتف انفه فإن كان بحريا فهو طاهر خلابا لأبي حنيفة وإن كان بريا ليس له نفس سائلة فهو طاهر خلافا للشافعي وإن كان بريا ذا نفس سائلة فهو نجس اتفاقا نعم القسم الثاني من الأقسام الأربعة الكبرى وهو الحيوان هذا القسم ينقسم إلى قسمين إما أن يكون حي وإما أن يكون ميتا الحيوان إما أن يكون حي وإما أن يكون ميتا فإن كان حيوانا فهو طاهر إلا الكلب والخنزير والمشرك هو الذي فيه خلاف لماذا حكم على الحيوان الحي بالطهارة في المذهب لأن علة الطهارة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى هي الحياة فكونه حيا هو الدليل على أنه طاهر كونه حي هو الدليل على أنه طاهر واستثنى بعض العلماء الثلاثه التي ذكرت وهي الكلب بدليل الحديث الذي سبق وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء حدكم إلى آخره والخنزير بدليل الآية التي وصفته بالرجسية حيث قال الله تعالى فإنها فإنه رجس والمشرك بدليل الآية السابقة وهي قول الله تعالى إن المشركون نجس والصحيح أن المشرك ليس بنجس وقد أتيت لكم بالأدلة الكثيرة الدالة على أن أجسام المشركين ليست بنجسه النبي صل الله عليه وسلم كان يصافحهم ولا يغسل يده ويدخلهم إلى المسجد وأما الكلب ففيه خلاف لكن في المذهب يعتبر طاهرا كما ذكرت الإمام مالك يستدل بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وأما الخنزير ففيه الخلاف الذي سبق وعلى كل حال في المذهب المشهور أن كل حيوان فهو طاهر وعلة الطهارة عندهم في المذهب هو الحياة هذا القسم الأول القسم الثاني وهو الميت الميت أيضا على قسمين إما أن يموت حتف أنفه وإما أن يموت بذكاه أيوه إما أن يموت حتف أنفه وإما أن يموت بذكاه فإن مات حتف أنفه فهو نجس إلا الذي لا نفس له إلا الذي لا دم له إلا الحشرات التي ليس فيها دم الذباب والعقرب والخنفوس هذه الأشياء هي طاهرة وإن كانت ميتة لماذا لأنه لا دم لها وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سقط الذباب في شراب أحدكم إذا سقط سقط الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ليطرحه فليغمسه هذا دليل على ماذا على انه طاهر ويقاس عليه ما يشبهه مما ليست له نفس سائله اي مما ليس له دم يجري وذلك مثل ها قلنا مثل الخنفس هذه ليس لها دم العقرب ليس لها دم يعني نستثني مما مات حتف فيه ما الذي نستثنيه ما ليست له نفس سائلة ونستثني أيضا ميتة البحر بالنص الذي سبق ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته الحل ميتته إذن ما مات حتف انفه بلا ذكاه ما الذي نخرج منه نوعين نوع الأول الحشرات التي لا نفس لها سائلة النفس هنا المرض بها الدم النفس يطلق على الدم ويطلق على نفس الإنسان ولا تقتل أنفسكم طيب. والثاني الذي نستثنيه من الحيوان الميت حتى فيه ما هو آه. ميتة البحر على خلاف في ذلك وأما التي ذكيت, ذكيت أي ذبحت فهذه إن كانت من قسم الحلال فهي حلال إن كانت من قسم الحلال فهي حلال ذكينا مثلا من الغنم أو من البقر أو من الإبل أو ما أشبه ذلك فهذا لا إشكال في أنه حلال باتفاق وإجماع الأمة وأما إن كانت مما لحمه حرام مما لحمه حرام فهذا محل خلاف عند العلماء هناك من قال إذا ذكيت لا تكون نجسة لأن الذكاة تطهرها وهناك من يقول لا ولو ذكيت لأنها هي حرام في الأصل لأنها هي حرام في الأصل فلا تنفع فيها الذكاء وهذا هو الظاهر والله أعلم وهذا هو الذي تقرر في المذهب. ثم قال رحمه الله: وأما أجزاء الحيوان فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة فهي إجماعا إلا شعر إلا شعر والصوف والوبر وإن قطعت بعد موته فإن حكمنا بالطهارة بعد كلها طاهرة. وإن حكمنا بالنجاسة فلحمه نجس واما العظم وما في معناه طيب إذا انتهينا من القسم الثاني ما هو القسم الثاني الحيوان عرفنا حكمه طيب القسم الثالث وهو أجزاء الحيوان أجزاؤه التي تقطع منه كالأيدي وما أشبعها ما حكم هذه الأجزاء حكم هذه الأجزاء أنها إذا قطعت من حي فهي نجسة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية لو جئت وقطعت من البقرة جزءا فذلك الجزء يعتبر نجسا لأنه قطع من بهيمة حية أو قطعتها من غنم أو ما أشبه ذلك إذن ما أبين وما قطع من الحيوان الحي فهو نجس وحرام, نجس وحرام إلا بني آدم إلا الإنسان لأن الإنسان طاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن طاهر لا ينجسه شيء فلو أخذت مثلا وجدت قطعة من الإنسان يده ولمستها بيدك هل تتنجس يدك؟ لا بخلاف لو أخذت قطعة من حيوان حي قطعت منه فإنك إذا لمستها وكان فيها رطوبة يجب أن تغسل يدك طيب ما أبين من الحيوان الميت نحن الآن عرفنا ما أبين الأجزاء التي تبان وتفصل من الحيوان الحي طيب الميت الميت ننظر فإن كان لحمه فإن كان لحمه حلالا فهو حي وإن كان لحمه حراما فهو نجس تماما تابع للحم تماما أي نعم هذه اللي هي لحمها حلال فهي حلال لا تلك لا يكون لحمها طاهرا وهذا معنى قوله هنا نعم تفضل وإن قطعت بعد موته فإن حكمنا بالطهارة فاجزاؤه كلها طاهرة إن حكمنا على الحيوان بأنه طاهر فأجزاؤه كلها طاهرة بمعنى إن كان مذكا إذا إذا كان مذكا فأجزاؤه كلها طاهرة لماذا؟ لأنه مذكى ومن اللحم أو من الحيوان التي أباحه الله تبارك وتعالى وإن حكمنا بالنجاسة عليه فما يفصل منه أجزاء فهي تابع له لأن التابع تابع عندنا من قواعد الفقه التابع تابع نعم لا لا لا وهنا يستثنى وهنا يستثنى من ما قطع مما قطع من الحيوان سواء كان ميت أو حي يستثنى الشعر والوبر والصوف والريش فهذه الأشياء استثناها ربنا في القرآن فقال جل جلاله ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاث ومتاعا إلى حين هذه مستثنات قلنا مما قطع من البهيمة إلا هذه الأشياء ما هي الأشعار والاصواف والأوبار والريش لأن الله قد امتن علينا بها في كتاب الله تعالى لننتفع بها اخرجوها مما انفصل من الحيوان نعم لا لا لا ذاك محرم كما قلنا إحنا الأصواف والأوبار والأشعار هذا بالنسبة للحيوان اللي هو مباح الأكل نعم إلا إذا ذكي الخنزير فقد اختلفوا إذا ذكي هل تنفع فيه الذكاء أم لا تنفع فيه الذكاء هذا سيأتي نعم وإن حكمنا بالنجاسة فرحمه نجس نعم وأما العظم وما في معناه كالقرن والسن والظلف آه والظلف والظلف فهي, فهي نجس من الميتة خلافا لأبي حنيفة نعم هذه الأشياء من الميتة نجسه الأصواف والأوبار والأشعار هذه حلال من الحيوان الحي ومن الحيوان الميت حتى الحيوان الشاة إذا ماتت يمكنك أن تنزع منها شعرها تقصه. الشاة تقص شعرها وتنتفع به الإبل إذا ماتت الناقة أو الجمل يمكنك أن تقص شعره وتنتفع به وكذلك الماعز إذا ماتت يمكنك أن تقص شعره وتنتفع به لأن الأشعار والاصواف والأوبار مستثناه كما ذكرنا من الحيوان الحي ومن الحيوان الميت نعم أما الظلف لا يقول الظلف والعظم و نعم هذه في الميتلة هذه نعم الظلف نحن الآن نفرق بين الظلف وبين الظلف هو ما يكون في آخر رجل الشاتي نعم يقول أما الصوف والوبر والشعر فهي طاهرة من الميتة خلافاً للشافعي، وقد تقدم الكلام في الجلود. نعم، إذن الفقرة اللي قبل هذا أعيد الفقرة اللي قبل؟ وما العظم وما في معناه كالقرن والسني والضل فهي نجسة من الميتة خلافاً لأبي حنيفة. تمامًا، فهي نجسة هذه الأشياء نجسة من الميتة. إنما يستثنى من الميتة الشعر والصوف والوبر، وكذلك الريش أيضا نعم. وأما الصوف والوبر والشار فهي طاهرة من الميتة خلافا للشافعي وقد تقدم الكلام في الجلود نعم وأما, الفضلات وأما فضلات الحيوان فإن كانت مما ليس له مقر كالدمع والعرق واللعاب فهي طاهرة من كل حيوان إلا أنه افتلف في لعاب الكلب وعرق ما يستعمل, ما يستعمل النجاسات كشارب الخمر والجلاله إن كانت مما له مقر نعم القسم الرابع من الاقسام السابقة ما هو فضلات الحيوان والفضلات ما يخرج من الحيوان فهو يشمل الدمع والعرق والمخاط والنخامه ويشمل اللبن وما إلى ذلك مما يخرج من الإنسان ومن الحيوان أيضا هذه الأشياء قد يكون لها مقر وقد لا يكون لها مقر التي لا مقر لها هي التي يرشح بها الجسم يرشح الجسم يرشح بالعرق الجسم كذلك يرشح بالدمع كذلك يرشح ويخرج منه مثلا الريق والنخامة هذه ليس لها مقر وهناك فضلات لها مقر كالبول مثلا له مقر يسمى بالمتانة ما هو مقر البول؟ المتانة الغائط له مقر مثلا والروس من الحيوان له مقر إذا هناك فضلات لها مقر تستقر فيه وهناك فضلات ليس لها مقر وإنما يرشح بها الجسم ويفرزها طيب التي لا مقر لها لمعنداش مقر هذه طاهرة هذه طاهرة إلا لعاب الكلب فقد اختلف فيه طاهرة من كل حيوان لمعنداش مقر سواء كانت من الإنسان أو من غير الإنسان مثلا عرقك ودمعك ونخامتك وكذلك ريقك كل هذا طاهر وهكذا الحيوانات الأخرى أيضا ما يخرج منها من دمع ومن عرق فهو طاهر إلا الكلب والجلاله الكلب اختلفوا فيه على أساس النصوص التي سبقت فمن حكم بنجاسة لعابه استدل بالحديث السابق إذا ولغ الكلب في إيناء أحدكم ومن استدل بطهارة لعابه ومن حكم على طهارة لعابه استدل بقوله فكل مما امسكنا عليكم الجلاله ما هي الجلاله هي الحيوان الذي يأكل النجاسه الحيوان الذي يأكل النجاسه فهذه الجلاله ما يخرج منها من عرق ومن لبن ومن دمع مثلا ومن مخاط هل يحكم عليه بالنجاسة لأنها تأكل النجاسة وتعيش بالنجاسة أم لا هناك من قال يحكم على ما يخرج منها بالنجاسة لماذا لأنها تعيش بالنجاسة وهناك من قال يحكم على ما يخرج منها بالطهارة لأن الأصل فيها هو الطهارة والدليل على أن ما يخرج من الحيوان من الفضلات فهو طاهر التي لا مقر لها أنا نتكلم على التي لا مقر لها ثم هناك التي لها مقرك البول والغائط الدليل على ذلك ما ذكرته اولا من أن الصحابة كانوا يعرقون ويتمخطون ولم يكونوا يغسلون ذلك وايضا بالنسبة للحيوان الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اجرى فرسا عوريا ركب على فرس واجراه وهو عار بمعنى ليس على جلده شيء ولا شك أن الفرس الذي يجريه لا بد ان يخرج منه عرق وهو وسلم لم يغسل ثوبه من هذا العرق الذي مسه من الفرس بقي النوع الثاني من الفضلات ما هو نعم نعم طاهر النوع الثاني شو؟ التي لها مقر التي لها مقر فيها تفصيل نعم فأما الأبوال والرجيع فلذلك من, من, ابن آدم من ابن آدم نجس إجماعا إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وأبوال سائر الحيوانات تابعة, تابعة للحومها تابعة للحومها في المذهب فبول الحيوان المحرم الأكل نجس وبول الحلال طاهر وبول المكروه مكروه وقال الشافعي البول والرجيع نجس من كل حيوان النوع الثاني من الفضلات وهي التي لها مقر مثل البول والرجيع إما من الإنسان وإما من غير الإنسان حكمه الفضلات من الإنسان التي لها مقر كالبولي والغائط والمذي والودي والمني فهي نجسة على خلاف بين العلماء في المني قيل بنجاسته وقيل بطهارته هناك من حكم بطهارته استدل بحديث عائشة أنها كانت تحث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إذا كان أخضر ولكن الأحوط أن يؤخذ بقول من قال بأن المني ظاهر فليغسله الإنسان طيب بالنسبة للفضلات التي لها مقر في الحيوانات الأخرى غير الإنسان هي تابعة للحومها فما كانت لحومها فما كانت لحومها مباحة ففضلاتها التي لها مقر مباح، وما كانت محرمة فهي نجسة مثلا فضلات الإبل فضلات البقر يعني روثه وبوله ما حكمه طاهر لماذا؟ لأن لحمه حلال لأن لحمه حلال والدليل على ذلك الدليل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لرهط جاءوا إليه من عقل أو من عرينه ودخلوا المدينة فاستوخموها بمعنى لم يلائهم هم جوها فآمرهم سعى أن يخرجوا من المدينة وأمر لهم بلقاح ثم أمر بأن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها من ألبانها وأبوالها فشربوا من أبوالها ومن ألبانها فشوفوا من مرضهم فهذا الدليل على أن أبوال الحيوان الحلال اللحم هي طاهرة هي طاهرة أي نعم لأنه طاهر اذا لم يستقذره بطبيعته نعم بقي الخلاف في بول الصبي الذكري فهناك خلاف عند العلماء في بول الصبي هل هو طاهر أم نجس الصبي الذي نجس لا زال في سن الرضاعة هذا قد ورد فيه الحديث من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصبي قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فهناك من أخذ بهذا الحديث وقال إن بول الغلام الصغير الذي ما زال في سن الرضاعة ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال في بول الجارية يغسل وفي بول الصبي ينضح ويرش فقط وهذا هو الظاهر والله أعلم نعم وأما الدماء فالدم الكثير من الحيوان البردي نجس والقليل منه معفو عن وحده الدرهم البغلي نعم. وقال ابن وهب قليل, قليل دم الحيض وكثيره نجس نعم. وفي نجاسة دم الحوت والذباب قولان نعم وأما الدماء لأن الدماء كذلك مما لها مقر لها مقر فالدماء هي نجسة إلا دم الحوت أو قل إلا دم حيوان البحر فدم حيوان البحر غير نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وكذلك دم ما لا نفس له سائلة كدم الذباد سبق أن ما لا نفس له سائلة فهو طاهر وكذلك دمه يعتبر طاهرا أما سائر الدماء فهي نجسة لكن يعفى من الدماء يعفى من الدماء على قدر معين يسمى عند الفقهاء بالدرهم البغلي ما هو الدرهم البغلي؟ هو الدائرة الخالية من الشعر التي تكون في باطن رجل البغل الأمامية ترون البغل عنده هنا دائرة خالية من الشعر إذا كان الدم الذي أصابك أقل من هذه الدائرة فهو معفون عنه إذا بلغ هذه الدائرة فأكثر يعتبر نجسا إذن الدم يعفى عنه إذا كان أقل من هذه الدائرة الموجودة في رجل البغل أما إذا كان الدم قد بلغ مقدارها أو أكثر فيعتبر نجسا دم الحيض نجس كله قليله وكثيره والدليل عليه حديث اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن مرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الحيض فقال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرضه بالماء تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وفي رواية أنه أمرها أن تغسله بالماء وهذا دليل على أن دم الحيض نجس كله قليله وكثيره اذا كم من الدم الذي يعفى عنه ما كان أقل من الدرهم البغلي أما باقي الدم فإنه يكون نجسا نعم وفي نجاسة دم الحوت والثباب وفي نجاسة دم الحوت والدباب قولان والقول الأصح كما ذكرت أنه أنه طاهر بدليل الحديث الذي سبق ذكره حديث الذباب وحديث ميتة البحر نعم والمسك طاهر إجماعا والمسك طاهر إجماعا المسك هو نوع من الدم كما قال الشاعر فإن تفوق الأناة وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأناة وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك ما هو أصله؟ دم مستخرج من دم الغزال يتحول يتحول دم الغزال إلى مسك بقدرة الله عز وجل، ثم يكون عبارة عن إفرازات هكذا في بطنه هذا المسك طاهر بإجماع المسلمين بإجماع الأمة ولا أحد يقول بأن أصله دم لأن هذا الآن قد تحول عن أصله وقد حكم عليه الشرع بأنه طاهر من غير خلاف فهمتم المسك يعني؟ الذي يخرج من الغزل وأصله دم نعم, و... نعم لأنه أصله, أصله دام أصله دم، كما ذكرت أنا في البيت لأن أصله دام فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال المسك بعض من دم الغزال الغزال الحيوان اللطيف الجميل اللي هو الغزال نعم وأما الصديد والقيح فقيل يعفى عن قليله كالدم وقيل هو كالبول نعم الصديد والقيح معلومان ما يخرجان من الجسم بسبب الجراحات أو بسبب الدماميل هذه الإفرازات التي تخرج من الجسم والتي يقال لها القيح والصديد يعفى عن قليله وكثيره يغسل قليله يعفى عنه والقليل كما ذكرت ضابطه في المذهب هو ما كان دون الدرهم فهذا يعفى عنه ويعفى عنه كذلك إذا شقع الإنسان كأن تكون عنده دمامل تخرج باستمرار يخرج منها القيح أو الصديد باستمرار فهذا يعفى عنه لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير نعم وأما الألبان فلبن الآدمية وما يؤكل لحمه طاهر نعم أما الألبان فلبن الآدمية وما يؤكل لحمه فهو طاهر لبن الادمي طاهر ولبن ما يؤكل لحمه كلبن الإبلي والبقر والغنم والمعز والغزال وما أشبه هذه الحيوانة مما هو طاهر فلبنه تابع للحم اللبن دائما قاعدته أنه تابع للحم إلا الإنسان فهو الذي لبنه مستثنى نعم. ولبن الخنزير نجس إجماعا لبن الخنزير إلا لبن الخنزير نعم فهذا نجس إجماعا أما بالنسبة لألبان الحيوانات التي لا يحل أكلها فهذه محل خلاف حيوان التي لا يحل أكلها كالحمار وما أشبهه مما هو محرم الأكل قيل بنجاسة لبنه وقيل بعدم نجاسة لبنه والاحوط أن يحكم على اللبن بالنجاسة نعم. وفي لبن غيرها من المحرمات الأكل قولان مم. وفي مم. لبن ما يستعمل النجاسة قولان لبن ما يستعمل النجاسة وهو الحيوان الذي يأكل النجاسة هل يكون لبنه نجسا أم لا قيل يكون نجسا باعتبار أنه يأكل النجاسة وقيل يكون طاهرا باعتبار أصله نعم و... جلاله نعم وأما المذي والودي فنجسان باتفاق وأما المدي المذي بالذال المعزمة والودي بالدال المهملة ف هما نجسان باتفاق اما المذي فقد سبق النص الدال عليه والودي ايضا حكمه حكم البول وهو محل اجماع عند العلماء نعم اما مني ابن ادم فنجس خلافا للشافعي وابن حنبل اما مني ابن ادم ففيه خلاف قيل بطهارته وقيل بنجاسته والاحوط حمله على النجاسة وقد سبق انبينا سبب الخلاف حيث ورد النص الذي يحتمل أنه نجس ويحتمل أنه طاهر نعم. تلخيص النجاسة المجمع عليها في المذهب ثمانية عشر تلخيص لما سبق ذكره تلخيص لما سبق ذكره في الفقرات الماضية يشير إلى هذا التلخيص بقوله نعم النجاسة المجمع عليها في المذهب ثمانية عشر النجاسة المجمع عليها في المذهب ثمانية عشر. الأول من هذه ثمانية عشر بول ابن آدم الكبير. نعم بول ابن آدم الكبير هذا محل اتفاق وإجماع بأنه نجس. أما الصغير فقد سبق أن فيه الخلاف وهو الذي يكون في سن الرضاعة. يعني قبل أن يأكل تماما نعم. فأولو ابن آدم الكبير ورجيعه والمذيو والوديو ولحم اي ورجيعه والوديو والمذيو الرجيعه لا, لا رجيعه وهو غائطه الذي يخرج منه هذا المراد بالرجيع الغائط نعم ورحم الميتة والخنزير نعم وعظمهما نعم وجلد الخنزير مطلقا نعم هذه كلها من المواد النجسة المتفق على نجستها نعم وجلد الميتة إن لم يدبغ وما... وجلد الميتة إن لم أما إن دبغ جلد الميتة فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ولقوله صلى الله عليه وسلم عندما مر بشات كانت أهديت لمولاة ميمونة ثم ماتت ورموا بها قال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال هل اخذتم أخذتم فدبغتموه فانتفعتم به هل سلختم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وأما جلدها فتأخذه وتدبغه وتنتفع به فأخذوه ودبغوه وبقي عندهم ما شاء الله نعم ورحم ال... وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في إمانه نعم كذلك ما قطع من الحي في حال حياته هو من المواد النجسة المتفقة على نجستها في المذهب إلا الشعر وما ينتمي إلى الشعر مثل الوبر وما أشبه ذلك نعم ولبن الخنزيرة, لبن الخنزيرة أيضا هذا مما اتفق عليه ومما أجمع على نجاسته نعم والمسكر وبول الحيوان المحرم الأكل ورجيعه نعم كذلك المسكر هذا مما اتفق في المذهب على نجاسته وكذلك رجيع الحيوان المحرم الأكل وبوله والدليل عليه على أن رجيع الحيوان الذي حرم أكله هو قوله صلى الله عليه وسلم لمن أتاه بروثه إنها ركس يعني ذهب ليقضي حاجته فأتاه أحد الصحابة بروثة لحيوان محرم روثة حمار أو روثة بغل فقال عليه الصلاة والسلام إنها ركس بمعنى ركس أي أنها نجسة وهذا دليل على أن رجيعا الحيوان المحرم الأكل يعتبر نجسا نعم. والمتفق عليها في المذهب نعم. بول ابن آدم الكبير نعم. هذه المتفق على نجاستها في المذهب بول ابن آدم الكبير وهنا يستثن الصغير لأن فيه خلاف كما سبق نعم. بول ابن آدم الكبير ورجيعه وبول الحيوان المحرم الأكل ورجيعه ورجيعه نعم. نعم هذه متفق عليها في المذب بأنها نجسة نعم والمني والدم الكثير والقيح الكثير والم... نعم والمني والدم الكثير والقيح الكثير أما القليل فقد سبق أنه معفون عنه رحمك الله. نعم المقصود بالمجمع عليها هنا هو ما وقع عليها إجماع والمتفق عليها متفق عليها فقهاء المذهب نعم يقول مؤلف رحمه الله والمختلف فيها في المذهب ثمانية عشر المختلف فيها في المذهب ثمانية عشر هذه المواد اختلف فيها علماء المذهب هل هي طاهرة ام نجسة اولها بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نعم قد اختلف فيه علماء المذهب على قولين قول الاول بطهارة بوله والثاني بنجاسة بوله وهذا والمشهور عندهم ونجاسة بول الصغير نعم. وبول الحيوان المكروه, المكروه الأكل. وبول الحيوان المكروه الأكل قيل بنجاسته وقيل بطهارته كالفرس عندهم مكروه الأكل فبوله قيل بنجاسته وقيل بطهارته نعم. وجلد الميتة إذا جلد الميتة إذا الأصح أنه طاهر. كما ذكرنا نعم هي حل هذا لا هذا الخلاف فيه ضعيف نعم جلد المذكر المحرم الاكل جلد المذكر محرم الاكل ايضا اذا أي جلد المذكر محرم الأكل مثلا لو دبي لو ذبحنا يعني ذبح الانسان حمارا على قصد ان يكون جلده طاهر هذا قصده ليس قصده ان يحل بالذكاة لحمه لأن لحمه لا يحل بالذكاة لكن قصده أنه يريد أن الصحيح أن هذا لا يكون طاهرا حتى ولو ذكاه نعم وجلد المذكى المحرم الأكل ولحمه وعظمه نعم هذا أيضا يكون نجسا في القول الأصحي حتى ولو ذكيا لأنه محرم محرم الأكل نعم ورماد الميتة رماد الميتة هذا مما اختلف فيه رماد الميتة معنى رماد الميتة بمعنى أجزاء الميتة إذا احترقت ثم صارت رمادا هل يكون الرماد نجسا أم لا هناك من قال لا يكون نجسا لأنه استحال لم يبقى على أصله استحال استحال من ماذا من مادة إلى مادة أخرى وبهذا صار طاهرا وقيل لا زال على أصله والظاهر انه اذا تحول الى رماد يصير ان شاء الله طاهرا نعم وانياب الفيل انياب الفيل مما اختلف فيها هل هي طاهرة ام لا انياب الفيل فقيل بطهارتها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشط مشط يمشط به من هذا النوع وقيل بنجاسة انياب الفيل نعم وجم الحوت والذباب دم الحوت والذباب سبق انهما طاهران في القول الصحيح نعم والقليل من دم الحيض والقليل قليل من دم الحيض وقد سبق أن الصحيح أن القليل من دم الحيض يعتبر نجسا نعم والقليل من الصديد والقليل من الصديد لا يضر ان شاء الله نعم ولعاب الكلب لعاب الكلب سبق الخلاف فيه بسبب الحديثين لكن بالنسبة لمذهب مالك القول المشهور هو أنه طاهر نعم أي للآية التي سبقت نعم نعم هذا هو الصحيح نعم أي نعم هذا هو الصحيح لماذا ذكرته من ما قرره العلم اليوم نعم ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الخنزير ولبن ما لا يأكل اللحم محل خلاف ايضا قيل بطهارته وقيل بعدم طهارته والظاهر عدم طهارته إلى الخنزير فهو محل إجماع لبن الخنزير اجمع العلماء على نجاسته نعم ولبن مستعمل النجاسة لبن مستعمل النجاسة وهو الجلاله والأحوط أن يحكم عليها بالنجاسة ولا يشربها الإنسان حتى يعزلها مدة تكون النجاسة قد خرجت من بطنها نعم و... أي تابع للحم نعم, نعم. عرق مستعمل النجاسة عرق مستعمل النجاسة ما هو مثلا الذي يستعمل عرقه كالفرص كالشاتي الشاتي التي تأكل مثلا من النجاسة فهل عرقها يعتبر نجسا نعم الصحيح أنه يعتبر نجسا وإن كان في المذهب ربما يقون عدم نجسته نعم مشهور عندهم عدم نعم وشعر الخنزير شعر الخنزير أيضا هذا من مختلف فيه والصحيح أنه نجس اللهم إلا إذا دبغ إذا دبغ فهو يدخل في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أي نعم إذا دبغ جلده إذا دبغ جلده يعني كان الشعر مثلا في الجلد كان في الجلد أما إذا قص شعره فهل يكون طاهرا أم لا الظاهر أنه غير طاهر نعم والخمر إذا خللت الخمر إذا خللت تصير طاهرة لأن علة ما هي علة النجاسة فيها ما هي علة النجاسة الإسكار فإذا زال الاسكار زال الحكم طيب آه. كيف تخلل الخمر تخلل الخمر عندما تزول مادة الإسكار منها قد يكون ذلك بمعالجة الإنسان وقد يكون بغير معالجة الإنسان قد يعالج الإنسان الخمر ليزيل منها مادة السكر وقد تترك مدة حتى تزول مادة السكر منها ففي الحالتين عندما تزول مادة السكر منها تصير تصير حلالاً وتصير طاهرة لأن علة النجاسة قد زالت وهي الإسكار نعم الفصل الثاني في أحكام النجاسات نعم الفصل الثاني في أحكام النجاسات عرفنا النجاسات فما هي أحكامها أحكامها وجب إزالتها لكن بماذا تزال تزال بالماء وهو الاصل فيها واحيانا قد يكتفى في ازالتها بالنضحي واحيانا قد يكتفى في ازالتها بالمسحي والاصل هو الماء قال رحمه الله الفصل الثاني في احكام النجاسات وفيه عشر مسائل نعم المسألة الاولى ازالة النجاسة واجب واجبة مع الذكر والقدرة على المشهور فمن صلى بها عاد ان كان ذاكرا قادرا ولم يعد ولم ولم, ي... ولم يعد نعم ولم يعد اذا كان ناسيا او عاجزا لا ولم يعد لم يعيد الصلاه نعم وقيل واجب مطلقا وفاقا لهما فمن صلى بها اعاد مطلقا وقيل سنه ف... فيعيد في الوقت استحبابا نعم اختلف العلماء في وجوب إزالة النجاسة للمصلي على هذه الأقوال الثلاثة التي ذكر المؤلف المشهور أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان فمن صلى بثوب نجس ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة لماذا؟ لأن إزالة النجاسة إنما هي واجبة مع الذكر وهو كان ناسيا ومن صلى بثوب نجس أو على مكان نجس أو بنجاسة على بدنه وهو غير قادر كالمريض الذي يكون مستلقا على الفراش لا يستطيع أن يزيل النجاسة وحضرت وقت الصلاة فتيم فإنه يصلي على ما به من نجاسة وصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والله يقول ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطانا فإذا إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان لكن إن صلى بها عامدا يجب عليه إحادة الصلاة هذا القول الأول قول الثاني أنها واجبة مطلقا أي ازاله النجاسة واجبة مطلقا أي بدون قيد بذكر ولا بقدرة القول الثالث أنها سنة سبب اختلافهم هو وجود النصوص المتعارضة فالله يقول في القرآن الكريم وثيابك فطاهر. وهذا امر والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد عن ابي سعيد الخدري كان يصلي بالناس يوما فجاءه جبريل فاخبره بان في احدا عليه نجاسه فخلع عن عليه فلما راه الصحابه خلع عن عليه خالع أيضا خلعوا عالهم فلما سلم قال لماذا خلعتم نعالكم قال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا قال أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني بأن في إحدان نعلي نجاسة وأما أنتم فمن جاء إلى الصلاة فلينظر إلى أسفل عليه فإن وجد فيهما نجاسة تنحكهما وإلا صلى فيهما هذا الحديث استدل به من قال بأن إزالة النجاسة هي سنة لكن القول الوسط في المسألة أنها واجبة مع الذكر القدرة ساقطة مع العجز والنسية نعم. المسألة الثانية يرخص في ساعات. ب... أي نعم. حرج. أي نعم. أي يصلي يصلي في ملابسه. أي نعم هذا من ما فيه الحرج والمشقة الت... تجلب التيسير دائما نعم. المسألة الثانية. يرخص بالصلاة بالنجاسة حيث لا يمكن التحرز منها أيها حيث لا يمكن التحرز منها إذا كان الإنسان مثلا من ينظف المراحب دائما وحضرت وقت الصلاة هذا يشق عليه أنه يغسل ثيابه دائما هذا يشق عليه لذلك هذا يجتهد ولا حرج عليه أن يصلي إن شاء الله أو الجزار الذي يكون بصدد الجزار تحضر وقت الصلاة يشق عليه أن يخلع ثيابه أو أن يستدلها أو أن يغسل نعم المرأة المرضعة التي عندها صبي أو صبية هذه يشق عليها أنها في كل مرة تغسل أو في كل مرة تلبس هذه تجتهد حسد الإمكان فاتقوا الله ما استطعته نعم كالجرح والدمل يسيل والمرأة ترضيع أيها كالجرح والدمل الجروح التي تسيل والدمامر التي تسيل ف... نعم أي نعم صحيح تماما وهكذا كل ما يشق على الإنسان إزالته فهو معفون عنه وعفي عما يعسر الاحتراز منه المشقة تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم وصاحب السلس وفي إمامتهم قولان وصاحب السلس أيضا هذا يشق عليه أن يغسي لثيابه في كل وقت صاحب السلس دائما ينزل منه البول مثلا أو المذيو فهذا ماذا يصنع عندما تحضر وقت الصلاة يتوضع ويدخل إلى صلاة وما خرج منه فلا يضره إن شاء الله لأنه مما يشق الاحتراز منه وكالغازي يفتقر إلى إمساك فرسه نعم كالغازي أيضا المجاهد في سبيل الله الذي هو على فرصه وقد يكون في فرسه دم يخرج وقد يكون فيه هو أيضا دم يخرج إذا جرح فهذا يصلي إذا حضرت وقت الصلاة ولا حرج عليه لأن هذا مما يشق عليه مما يشق عليه التحرز من الدم نعم المسألة الثالثة تجب إزالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع الصلاة والثوب الذي عليه وكل ما يحمله ويتعلق به نعم يجب على المصلي أن يتقي النجاسة في ثوبه الذي يصلي فيه وفي بدنه وفي مكانه الذي يصلي فيه أما خارج مكانه فلا يضره وكذلك في الشيء الذي يحمله إذا كان عندك منديل تحمله لا بد أن يكون منديله طاهرا فيما تحمله أما إذا كان نجسا فلا نعم المسألة الرابعة إزالة النجاسة بثلاثة أشياء وهي الغسل والمسح والنضح نعم ما هي المواد التي تزول بها النجاسة المواد التي تزول بها النجاسة هي واحدة من ثلاثة الأول منها الماء وهذا هو الأصل لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث اسماء السابق تقرضه بالماء أو قال تغسله بالماء هذا هو الأصل في كل نجاسة كانت في الثوب كانت في الفراش كانت في مكان المصلي كانت في بدل المصلي أما المادة الثانية وهي ماده المسح المسح يكون في الخفين ويكون في المرآة ويكون في السيف وضابطه أن كل ما يفسده الماء تزول نجاسته بالمسح كل ما يفسده الماء تزول نجاسته بالمسح مثل الخف لو غسلته في كل مرة لفسد فهذا تكتفي بمسحه كذلك مثلا أسفل النعلين هذا تكتفي بمسحه كذلك المرآة تكتفي بمسحها اصابها شيء من الدم تمسحها فقط وكذلك السيف تكتفي بمسحه لأنك لو غسلته لأصابه الصداء نعم فالنضحر الثوب إذا شك في نجاسته واختلف في نضح البدن والموضع إذا شك في نجاسته وافتقار النضح لا نية أما النضح فيكون في الثوب الذي شككت في نجاسته هل أصابك النجاسة ام لا فتكتفي بنضحه وكذلك في بول الصبي كما سبق فإنك تكتفي بنضحه وكذلك في بدنك الذي شككت هل أصابت النجاسة ام لا فانك تنضحه وتكتفي بذلك نعم والمس قالوا افتقال النضح الهنيه النضح يحتاج الى نيه لانه تعبدي لان الغسل لا يحتاج الى نيه لماذا لا يحتاج الغسل الى نيه لانه معقول المعنى كيف معقول المعنى ايش المقصود من الغسل هو ازاله النجاسه لذلك لا يحتاج الى نيه أما النضح فانت لماذا نضحت لماذا امتثالا لامر الشرع لانه لم ترى نجاسه حتى تزيلها بطريق النضح فاذا النضح غير معقول المعنى لذلك احتاج الى نيه الغسل لا يحتاج الى نيه لماذا لانه معقول معنى نفهم ما نقول يعني مفهوم عندنا الحمد لله نعم يقول والمسح فيما يفسد بالغسل نعم كالسيف والنعل والخف تمام، نعم النضح مثلا أنت شككت هل أصابتك نجاسة أم لا فالشرع أمرك بأن تنضح هذا المكان إزالة للشك فقط مش إزالة للنجاسة ها تمام. المكنس يعني هذا النضح غير معقول المعنى لماذا لأن النجاسه غير موجوده اصلا. فلو كانت النجاسه موجودة لوجب غسلها بالماء وإذا وجب غسلها بالماء فيكون هنا الأمر معقول المعنى واضح لماذا أمر الشراء أما النضح لا تماما نعم تفضل إن شاء الله قال والمسح فيما يفسد بالغسل كالسيف والنعل والخف نعم سبقا نعم والغسل فيما سوى ذلك الغسل فيما سوى ذلك فيما سوى هذه الثلاثة الغسل هو المتعين خلاف لأبي حنيفة الذي جوز أن تزال النجاسة حتى بماء الورد وبماء الزهر بجميع المائعات أبو حنيف يجوز أن تزال النجاس بجميع المائعات أما الجمهور فيقول لا تزال النجاسه إلا بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته كيف تغسيل دم الحيض أمرها تغسيل بماذا بالماء أبو حنيف استدل بحديث عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت كانت المرأة تصيبها الحيضه وليس لها إلا ثوب واحد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة ليس عندها إلا ثوب واحد فقالت فكانت تصيبها أو يصيبها شيء من ف فتبث عليها على ذلك المكان شيء من ريقها ثم تحثه استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على انه يجوز إزالة النجاسة حتى بغير الماء كالمائعات لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور لأن هذا الحديث محتمل محتمل لأن تكون المرأة مثلا حتتته الآن, الآن ولكن بعد حين ستغسله نعم المسألة الخامسة لا يكفي في غسل النجاسة امرار الماء بل لا بد من زوال عين النجاسة واثرها حتى تنفصل الغسالة غير متغيرة نعم فإن انفصلت متغيرة فهي نجسة والموضع نجس نعم الغسل غسل النجاسة لا يتم إلا بهذه الأمور التي ذكر المؤلف لا بد من إزالة عين النجاسة لا يبقى لها أثر ولا بد من صب الماء على ذلك المكان حتى ينزل الماء طاهرا حتى ينزل الماء طاهرا ليس به نجاسة أما إذا كانت الغسالة وهي الماء النازل من النجاسة لا زال متلوثا فلا تكون النجاسة, فلا تكون النجاسة قد زالت ولا يكون المكان أو الثوب قد طهر ولذلك ما يسقط من الماء الذي تغسل به النجاس يكون هو أيضا نجس حتى يصير طاهرا نقيا وهذا معنى قوله في هذه الفقرة نعم لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء لا يكفي فيه أن تمر أن تمر عليها الماء إمرارا لا لا بد أن تأخذ النجاسة وتحدها وتعصر المكان حتى ينزل الماء صافيا نقيا طاهرا نعم. بل بد من زوال عين النجاسة واثرها حتى تنفص... تنفصل الغس... الغسالة غير متغيرة آه حتى تنزل الغسالة غير متغيرة اما اذا كانت تنزل متغيرة فلا زالت النجاسة قائمة بالمحل حتى يزول عينها واثرها نعم. نقي تماما نعم. حين انفصلت متغيرة فهي نجسة والموضع نجس إن انفصلت متغيرة في الغساله نفسها نجسة والمكان الذي تسقط فيه تنجسها نعم السادسه السادسة إذا ميز موضع نعم إذا ميز موضع النجاسة من الثوب نعم إذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن غسله وحده وإن لم يميز غسل الجميع نعم إذا ميز الإنسان المكان الذي أصابته النجاسة، فعليه أن يغسل ذلك المكان وحده، ولا يحتاج أن يغسل الثوب كله. يغسل المكان الذي أصابته النجاسة. لكن إذا لم يميز أصابته نجاسة ولم يميز في هذا الطرف أو في هذا الطرف، يجب أن يغسل الثوب كله. لأنه لا يحصور له اليقين وغلبة الظنب إزالة النجاسة إلا إذا غسل الثياب كله. فإذا لم يغسل الثياب كله، يبقى في شك من أمره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعم يريبك إلى ما لا يريبك يقول ولما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم المسألة السابعة لا يجوز إزالة النجاسة بمائه غير الماء وأجازه أبو حنيفة بكل ماء كالخل وماء الورد نعم قلت أبو حنيفة رحمه الله استدل بأثر عائشة أنه يجوز إزالة النجاسة بكل ماء. الخلي وماء الوردي وماء أشبه ذلك لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور نعم المسألة الثامنة إذا مشت المرأة بثيلها الطويل على نجاسة يابسة يطهر يطهره ما بعده نعم ما بعده يطهره ما بعده المرأة التي تلبس ثوبا طويلا تجره وراءها وهذه هي السنة ما أصابها في الشارع من نجاسة فإنه يطهره ما بعده كما في حديث أم سلمة أن مرأة سألتها فقالت رضي الله عنها يطهرهما بعده لأنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فالمرأة التي تجر ثوبها وقد تصيبه بعض النجاسات في الطريق لا تحتاج إلى غسله لأن ما بعده يطهره قد تصيبها النجاسة هنا ثم تزيد خطوات فيمر الثوب مكان نقي يابس فيزيل تلك النجاسه وهذا من باب ان المشقه تجلب التيسير وسواء كانت تلك النجاسه يابسه في القول الاصح او رطبه وهناك من فرق قال الرطبه لا بد من غسلها واليابس يكفي فيها هذا والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق ما فرق وقال إن كانت النجاسة يابسة يطهرهما بعده وإن كانت طرية فلا بد أن تغسليها والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يسكت ها عن البيان أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة نعم واختلف في الرطبة ومثل ومثلها من, من مشى برجل مبلولة على نجاسة ثم ثم على موضع طاهر جاف ويعفى عن طين المطر ما لم تكن والصحيح أن الذي يمشي في الارض قد تكون فيها نجاسه أنه يدخل في الحديث يطهر بعض بعد يطهره ما بعده يطهره ما بعده اي نعم جاف على جاف يعني نجاسه جافه ثم تمشي على مكان جاف اي هي هو هذا المعنى نعم يقول ويعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة نعم طين المطر يعفى عنه طين المطر يعفى عنه إلا إذا رأيت النجاسة قائمة وأصابتك فحينئذ لا بد أن تغسلها أما إذا لم ترى نجاسة قائمة وأصابك من طين الشارع أو من ماء الشارع فحمله على الطهارة حمله على الطهارة للأصل في الأشياء الطهارة نعم المسألة التاسعة إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه وإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء نعم إذا وقعت ميتة دابة ميتة في بئر إذا وقعت ميتة أه ايوه وهي نجسه لان إذا كانت ميتة تكون نجسة طيب فإن غيرت هذا الماء في لونه أو في طعمه أو ريحه فهو نجس كما سبق وإن لم تغيره بقي لونه وطعمه وريحه على أصل خلقته فهنا يستحب أن ننزح منه على قدر هذه الدابة معنى أن ننزح منه أن نخرج منه من الماء على قدر هذه الدابة معنى على قدر هذه الدابة هذه الدابة نقول مثلا تمثل في هذا الماء الذي يوجد في البئر 20% يعني ممكن أن تنجس 20% أيوة مثلا ننزح منه كم 20% تمثل مثلا 10% ننزح 10% وهكذا وهذا على سبيل الاستحباب فقط وليس على سبيل الوجوب لماذا لأنها لم تغير أحدها أحد أنواعه الثلاثة التي هي الطعم والريح واللون إن هذا هو الضابط أي نعم كذلك إذا لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه الماء طاهر وإذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه يكون, إيش؟ يكون نجس طيب لكن إذا لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه يندب يستحب نزحه نزح, الماء نزح مقدار من الماء يتمثل في نسبة هذه الدابه التي وقعت في الماء نعم المسألة العاشرة إذا وقعت نجاسة في ماء غير الماء تنجس سواء تغير أو لم يتغير وإن وقعت فارة في سمن ذائب فماتت ففي, ففي طرح, طرح جميعه فماتت فماتت فيه طرح جميعه فماتت فيه طرحه جميعه وان كان جامدا طرحه هو وما حولها خاصه وما حولها وما حولها خاصه وقال سحنون الا اي طول مقام مقامها فيه نعم النجاسه اذا وقعت في الماء سبق حكمها انه ان غيرت لونها او طعمه وريحها صار نجسا وان لم تغير فان كان كثيرا فهو طائر وان كان قليلا فسبق الخلاف ذلك إذا وقعت النجاسة في مائع غير الماء وقعت في زيت مثلا وقعت في زيت أو وقعت مثلا في ماء ورد أو ما اشبه ذلك مما ليس ماء فإنها تنجسه نعم يكون مائع جاري ولكن ليس ماء فإن هذا يصبح نجسا وقعت مثلا في عسل مائع تنجسه هذه النجاسة وقعت في عسل مائع تنجسه وقعت في زيت والزيت لا يكون إلا مائعا تنجسه لكن لو وقعت مثلا في جامد في جامد كالسمن والجبن فإننا نزيل هذه الميتة أو النجاسة وما حولها والباقي يكون طاهراً. ودل عليه حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن يعني ماتت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقوها وما حولها وكلوه ألقوها وما حولها ما حولها لأنه نجس والباقي يكون طاهرا لماذا فرق هنا بين المائعات والجامدات لأن المائعات تسري النجاسة إلى جميع أجزائها حيوة دم. كل مائع كل مائع بالنسبة للفخار سبق أنه أي أن هذا, هذا يكون نجسا ولا يجوز استعماله بعد ذلك إذا كانت المادة جامدة ووقعت فيها النجاسة فإننا نلقي هذه النجاسة وما حولها والباقي يكون طاهرا إن شاء الله نعم وقال سحنون إلا أي طول مقامها فيه سحنون فصل قال إذا طال مقامها حتى ولو وقعت في الجامد فإنه يلقى لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين طول المقام وعدم طول المقام بل قال القوها وما حولها وكلوه وهذا دليل على أنه لا يفرق بين الطول وعدمه نعم يعني لو استطعنا الفصل الثالث في الرعاة. في الحقيقة زال لو استطعنا أن ندخل نعم. ولا شيء. سبحان الله. أي عندنا ممكن أن نمر عليه شوية. خلينا شوية يحتاج المؤذن ونسك الفصل الثالث في الرعاة. نعم. ومن راعى وعلم أن الدم لا ينقطع صل صلى على حاله. وإن رج انقطاعه فإن أصابه قبل الصلاة انتظر حتى ينقطع فإن لم ينقطع إلى آخر الوقت صلى وإن أصابه في الصلاة فتله بأصبعه وتمادى فإن قطر أو سال خرج, خرج لغسله وجاز له أن يقطع الصلاة بسلام أو كلام لا لا ثم يغصله هو ما ننهي إن شاء الله هذا الوقت قال مزاحمة ال الجواب تخفي الصواب مزاحمة الجواب تخفي الصواب طيب في سؤال يعني في هذه الدقائق نعم نعم يعني هذا, هذا صاحب السلس يختلف صاحب السلس هل يؤم الناس ام لا قيل مكروه تكره إمامته في المذهب تكره امامه صاحب السلس مفهوم هذا نعم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك